وهم 11 حيزا الأول أولاد البنات والثاني أولاد الأخوات والثالث بنات الإخوة والرابع أولاد الإخوة من الأم والخامس العمات من جميع الجهات والسادس العم من الأم والسابع الأخوال والثامن الخالات والتاسع بنات الأعمام والعاشر الجد أب الأم والحادي عشر كل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام من قال بتوديدهم إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب إلا الزوج والزوجة الإمام أحمد ويروى هذا القول عن عمر وعلي وعبد الله وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء رضي الله عنهم وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس وعلقمة ومسروق وأهل الكوفة وغيرهم نقله ابن قدامة في المغني واحتجوا بعموم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الآية وعموم قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية ومن السنة بحديث المقام ابن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرث والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه، وحسنه أبو زرعة الرازي وأعله البيهقي بالاضطراب ونقل عن يحيى بن معين أنه كان يقول ليس فيه حديث قوي قاله في نيل الأوطار واحتجوا ايضا بما رواه أبو أمامة بن سهل أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر فكتب إليه عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له رواه أحمد وابن ماجه وروى الترمذي المرفوع منه وقال حديث حسن قال الشوكاني رحمه الله وفي الباب عن عائشه عند الترمذي والنسائي والدار قطني من رواية طاووس عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له قال الترمذي حسن غريب وأعله النسائي بالاضطراب ورجح الدار قطني والبيهقي وقفه قال الترمذي وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة وقال البزار أحسن إسناد فيه حديث أبي أمامة بن سهل وأخرجه عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة والعقيلي وابن عساكر عن أبي الدرداء وابن النجار عن أبي هريرة كلها مرفوعة انتهى قال الترمذي وإلى هذا الحديث ذهب أهل العلم في توريث ذوي الأرحام واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها وفيه ابن لهيعة قال مقيده عفى الله عنه أظهر الأقوال دليلا عندي أن الخال يرث من لا وارث له دون غيره من ذوي الأرحام لثبوت ذلك فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديثين المذكورين دون غيره لأن الميراث لا يثبت إلا بدليل وعموم الآيتين المذكورتين لا ينهض دليلا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه كما تقدم فإذا علمت أقوال العلماء وحججهم في إرث ذوي الأرحام وعدمه فعلم أن القائلين بالتوريث اختلفوا في كيفيته فذهب المعروفون منهم بأهل التنزيل إلى تنزيل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من الورثه فيجعل له نصيبه فإن بعدوا نزلوا درجة درجة إلى أن يصلوا من يدلون به فيأخذوا ميراثه. فإن كان واحدا أخذ المال كله وإن كانوا جماعة قسم المال بين من يدلون به فما حصل لكل وارث جعل لمن يدلي به فإن بقي من سهام المسألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم وهذا هو مذهب الإمام أحمد وهو قول على القمة ومسروق والشعبي والنخعي وحماد ونعيم وشريك وابن أبي ليلى والثوري وغيرهم كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني وقال أيضا قد روي عن علي وعبد الله رضي الله عنهما أنهما نزل بنت البنت منزلة البنت وبنت الأخ منزلة الأخ وبنت الأخت منزلة الأخت والعمة بمنزلة الأب والخالة منزلة الأم وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه في العمه والخالة وعن علي أيضا أنه نزل العمة منزلة العم وروي ذلك عن علقمة ومسروق. وهي الرواية الثانية عن أحمد وعن الثوري وأبي عبيد أنهما نزلاها منزلة الجد مع ولد الإخوة والأخوات ونزلها آخرون منزلة الجدة وإنما صار هذا الخلاف في العمه لأنها أدلت بأربع جهات وارثات فالاب والعم اخواها والجد والجدة أبواها ونزل قوم الخالة منزلة الجدة لأن الجدة أمها والصحيح من ذلك تنزيل العمة أباً والخالة أمّا انتهى من المغني وذهبت جماعة أخرى ممن قال بالتوريث منهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أنهم يورثون على ترتيب العصبات فقالوا يقدم أولاد الميت وإن سفلوا ثم أولاد ابويه أو أحدهما وإن سفلوا ثم أولاد ابوي ابويه وإن سفلوا وهكذا أبداً لا يرث بنو أب أعلى وهناك بنو أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم وعن أبي حنيفة أنه جعل أبل الأم وإن على أولى من ولد البنات ويسمى مذهب هؤلاء مذهب أهل القرابة والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم بهذا نكون أنهينا تفسير سورة الأنفال ولنا في اللقاء القادم إن شاء الله مضي في تفسير سورة التوبة فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته